الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القبير يعلم ما يرد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتي انكم عالمون الغيب لا يعذب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من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 الذي نهوت العلم الذي أرسل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الفмиذ وقال الذين كفروا اللذونكم على رجليه ينبئكم إذا مزق كل مزق إن لكم في خلق جديد أفترى على الله كذباً به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآسرة في العداد والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إِنَّ لَنَسْفِخُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَرْضًا وَاسِعَةً عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا وَيَرَى الَّذِينَ أَلَنُوا الْحَدِيدَ أَنَّ عَمَلَ السَّابِغَاتِ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَعَمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ نَبِّئْ حَدِيثًا مَّسْرُورًا وَرَبَاهُ فَاشْفُرْ وَاسْلِمْ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ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 أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّادَّةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا وَأَشْكُرُ لَهُ مَا نَعِمْنَا بِهِ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا عَاتِيًا وَنَدَنَّاهُم بِتَنْتَيْهِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ فَنَطِقٍ وليد. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ضادرة وقدرنا فيها السير سير فيها لبين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ مِن إِذْنِ رَبِّهِ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا أَن إِنَّ عَلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَن هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَضُوكَ عَلَاهُ لِشَيْءٍ حَفِيفٍ قُلِ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ إلَّا يَلِكُونَ بِالْقَالَ أَوْدٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي هِمَا مِن شرك وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ضَهِيرٍ من وَلَا تَدْفَعُ السَّفَاعَةَ مِنْ دَهْوٍ إلَّا لِمَنْ أَدِلَّهُ حَتَّى إِذَا كُزِّعَ عُقُلُ بِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض كن لله وإنا أوضي إياكم لعلى هدى أو في قل يجمع بيننا ربنا ذلم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ما أرسلك إلا كَفَتَ الْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُم من لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُنْقِذَنَّ بِهَا الْقُرْآنَ وَلَا بِاللَّذِينَ يَدَيْنَ وَلَوْ تَرَأَيْنِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَلَى رَبِّهِمْ يُرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قولوا الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم ما أؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعث إذ طعفون الذين استكبروا بل مكهو الليل والمهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنبادا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 لَتُقَرِّبُهُمْ عَنِ دَنازِ الْفَأِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ البعث بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَذِّبِينَ عباد محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أخذت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن بعضكم لبعض نفعا ولا ضره ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا من النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما بينا أنكم عما كان يعلم آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا الحق لما جاء. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ قَبْلَكَ مِنَ الَّذِينَ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَغَوْا مَعَشَرَ بَأَيْنَا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَغَوْا مَعَشَرَ مَا آتَيْنَاهُ فَتَكَّذَّبُوا رُسُلَ فكيف كان نتير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب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 وَمَا يُعِيدَ قُلْ إِنْ ظَلَتُ فَإِنَّمَا أَظْلَعْ وَعَلَى نَفْسِي وَإِنْ تَدَيَّتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَاهُ فَزَوَفَ لَا تَوْتَ وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّكَنِّ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب كأن بعيداً وحيل بينهم وبين ما يستهونك ما فعل بأشعه من قبل إنهم كانوا في شك مريدين.